نَ زَبِبِلّ وَتَن صَوْونَأَنا خُزَكُمْ وَتَنن زَوْونَأَ خُسَكُمْ وَأَ تُمْ تَتْلونَ الكتابَ أَفَل تَعَقِلون وَاسْتَعينوا بالِالصَّبرِ وَصَّاتِ وَإِهلَكَبَِةٌ إِلاا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الذين يظنون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 بذن الجَّنكُم مِنَّ لِكِعونَ يَسونَكُمْ سعَ العذاابَ يَسونَكُم سُ العذَاب, العذاب يذَبّفونَ عَبَنَا كم كذَبّفونَ عَبَنَاأَكم وَيَتَحيونَ لِسأَكُمْ وَفيِيذَانِكُم بِكُمْ عَظِيم وَإِذْ أَغْرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنJَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ العجل من